اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله لما دنا وقت البروج لاحمد عن ابن من ما شاءه قد شاءنا حملت به الام الامينه بنت وهب من لها الذي مصال بالقلب الله سينتظرنا رجانا يغمر نور فاه وجهه وشرائلا ابن الفصول علينا الله وهو ابن هاج من الكين ابن عبد مناف ابن كانا من شأنه بعد ثلاثة آلاف سنة الله, الله عليه. وحبوه حتى ترى في سلسلات أصوله عدناه الله عليه. فهناك جف واعلم برضه إلى اسماعيل كان له من الله. يا ليكن شوالا وليها من رب السماء والأداب والهم والحزن ورد كما دجأ ما علمتني أن المهين شر طيبا فتشجرت وجنا المخاض فخرجت اشرب وانا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله الله العلي وتجلت اللَّهُ من كل الجهاد فَيُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ذَلِكَ لِتَأْكُلُوهُ وَلِتَرْزُقُوا مِنْهُ شَيْئًا وَلِيَعْلَمَ أَنَّ رَبَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَتَجَلَّتْ لَنَا نُورٌ ndun ndun ndun